بوك تو نلي جماند قلم ثلاثة في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان سيالن لو مايت تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ سيعلن كعل كرياكوت هنالك الزرافات هنالك الزرافات كوس قروت أين الدبابة؟ أين الدباب؟ كوس إلا ويندد أين أين الفيالة؟ كسون ماض أين الحيات؟ أين الحيات؟ كسون لويد أين الأسود؟ أين الأسود؟ ملون فوتو أبارات معي كاميرات صور معي كاميرا صور ملون كا فيتاو كاميرا معي كاميرا فيديو معي كاميرا فيديو كوسون باتاريد اين توجد بطاريه اين توجد بطاريه كوسون بينغفينيد اين طيور البطريق اين طيور البطريق؟ أين الكنغر؟ كسو نين أشار فيك كد وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ كسو زبطالت أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ سيارون كوخ هناك مقهى هناك مقهى Seal on restoran. Hunak mat'am. mat'am. Kus on kaamelid? Aina al-jimal? Aina Kus on gorillad ja sebrad? Aina al-gorillat wal Einel al-wahshiyya? al gorillad wal-humur al Kus on tiigrid ja krokodillid? أين النمور, أين النمور والتماسيح؟